فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلَقنا فوقكم سبع طرائق وما كنّا عن الخلق غافلين وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَهْلَيْنَا فِيهَا فَوَاكِهَةً كَثِيرَةً وَمِنهَا تَأْكُلُونَ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 كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون من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 حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تنكصن مستكبرين به سامرًا تهجون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين.